ولكن هذا هو الدرس جيد جدا درس جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا يعني جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا أي نوع أن دوزر كمعناي مطلوب في مكاني بمعنى الاستفهام وبمعنى الشأس دو معنى أهز تعينا وكما كان أبينا وقت وهز لما كان بكارجي وقت وهز السورة قلت أن فعلت للمكانك بسورة الشرط جسائك مترسبة كالنسالي مثلا تأتي أين تبشي يعني لكونا أريد رجال يعني لكونا تقعد لكونا هذا أريد لنا التركيبة وطبعاً وقت أسماء استفهام تركيبة، ترى شغلة زين جواب أنا أمشي في الشارع لا خيال على في الشارع أنا كده مطلوب فيه في الجواب أي تركيبة قد فيه. أي تركيبة فيه. يجي اسم استفهام محلا منصوبة مطلوب فيه. هذا في مكانه، هذا مكان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 نازیره بغلابونو مقصد. یعنی مقصدی که اولیتاریس بغلابد. حالا که آینه ترجمه دون کلیابو غلابونو مقصد می‌یاب. هر مسیری جنگ رو می‌گیره. آینه ترجمه دون. لکشی نه خلیج الحاقری که نگرفتیم. و جوابی. یعنی کلیابو غلابونو مقصد هم می‌یاب. ولی کم مسیری ازش کلیم باندیم. هم مسیر بعدی. هنرهاای مقصدها دیگه می‌گیریم. یعنی جوایزی که می‌یابیم آینه. این استفاده‌مان محلل منصوبه الكلمه هي تزرون تعمل واو تصاعديه ودي نعمل شد ومعنى الشديد يثبت اي ناتجزج ازجز يا ان جس لیے جسائز شرط تھا علی انس ایدہ مسعودا اینا او جنکدی فرواس شش متى جس متى زمان میں تھا دوسری زمان اسرائیل ہے کہ یہ شرط ہے استطاعت ہے مسافر و صادر یعنی ہر زمانے تو سفر کے هالزمان تدالجين مش دالجين بالاستفهام متاذا ذهبوا الى السوق شو اختشيبه بازاره يا متاع يأتي اخوك كيف راكبتين متاذبه يجي منائس الاستفهامة محلم من سودا مخلوم به تذهبوا فعلا فاعلي انتا الى السوق جاء مجروب وطولم به غير سريع مخلوم من سودا وتعلق ذا تذهبوا متاع يأتي اخوك يجي مهلا مش الاستفهامة محلّاً منصوماً من فيه يأتي فعلة أكون فاعلة وأوارة علامة رفعية خافت مزافة إليه محلّاً مجروراً كيف تبدأ؟ ظروف مبنية افحامي عن حالة الشيء والاستفامة لكيبية تحارك في ذلك هيك, هيك أنت يعني تلتشوني أي في أي حال هذه تحاركة لا تشعر إلا وثمان وقتك أعود تلتيباتك ما فيه، يا يكون يا المسلم يا يكون هذا المسلم قد يكون هذا المسلم قد يكون هذا هو قد يكون كيف أنت قد إليه هذا المسلم كيف يكون هذا المسلم قد يكون هذا المسلم قد جاء هذا جاء قد يكون هذا المسلم قد يكون هذا المسلم قد يكون هذا المسلم قد يكون هذا المسلم قد يكون هذا المسلم قد ولكن يجب كيف يجب ان يكون هناك كيف أنت سؤالك أنت كيف يجب ان يكون هناك كيف يجب ان كيف يجب ان يكون هناك كيف يجب كيف يجب ان كيف يجب ان يكون كيف كيف كيف كيف يجب حسي <تصفيق> برواملا أوسي خلودة فايك استفهام من استفهام استفهام كيف حالوك ودي تصميم جر تصميم جريبي حركة سدارة طلبوا لي كيف مقاره وباولهم لا إذا قلت ما نرى للصدارة في خيب صدارتك يتجل وفعله أجل أجل كيف أنت؟ فكيف أنت خبرت مقدم محلا مرفوع أنت مفتدائي مؤخر محلا مرفوع جاء جر مفتداء خبرنا يا مصدر مصدر إليه من تفعل الفعل بهذا الشيء مثل توابه وكيف ما ترعبه أو في خيب هذا محلا منصوبه هذا لماذا أجل أفتدائي أنت ينهر أنا مثلا اينا كبجي عندك انت كبدا مبتدا ضاح يكون جوا كيف قد الخبر خبر قد الخبر. يريد خبر وقت هيك هذه قاعده كليه كمان ليش هذا حار ايان للزمان استفهاما ايان بو زمانه سؤال استفهامي بو استفهامي شو طلب فهم سؤال او بده يكون في فيلم خيانه بده سو استفهام ولي بده استفهام مش بده يساعده ويرجش برضو شيء في هذه التدايق وقتك بهرسيله متى يساقي بده بده الشيء المهم وتفاصيل ايان يساقي خون ایان یا مودیم راج جزاء راج کهی حقيقي تحقیقی و حمیشی انسان صرینه بی کیا یا آم قریب فوق العام و همکار طبع ایان سوال لفیه بیسالونک عنصاعت ایان مرزها سوال کنک مهم تحول عجيب و غریب که چیکتون آم آوا مسوا قیامت کیا زمانکی کیا کتیتو جیجیرتو وقوع تحكم خارج الهدف فتنكي ما أيانا محلا مرفوع خبر مقدمة يوم مفتداء مؤخرة ومرفوع دين الخزاة إليها جاء قرهاتو مصدق المسلم إليه ثوا وكرياء لأين سؤال كرياء أو وقتها إزف مسؤول فيه زماني محلا المنصول فتنكي إي أيانا يزل الله المتقين شو كان يجزي فعل الله فاعلية المتقين دمفعون يوم الجملة بتوع الكلام إذا أني لنا اسم الاستفادة الكبيرة في يجي محل منصوبة مثول فيها مز و منزوع حروف الجر شقنا جزوزلو لنا حرف زرف اسم بمعنى أول المدة جوابا لمتى أجل متى سؤالك كذا؟ كقصدي الله مدة فعله كموم؟ بمضوم زوجة ودواء؟ أو وقت هنا؟ بمعنى الله اما أما أجل زوجة كما زوجة ريال ومضوم زوج؟ بمعنى كل زمانك كذا، جميع الوقت كذا. بس طبعا كذا سؤالك هذا متى ما رأيت زيدا؟ يعني اللي كيح زيدنا ديا. والجواليجي ما رأيت زيدا مز يوم مز يوم ما رأيت زيدا مز هو يوم الجمعة يعني يوم هو يوم الجمعة دي نروجيه كروج الجمعة دي على زمانه المدير إذا أي أول مدة إن رؤيتي إياه يوم معي يعني أما يعني أول مدة إذا رؤية لمن قطع بوسام تنتصر رجع أبوه أنا بوئتي دائماً تماماً وبمعنى جميع المدة وبمعنى جميع مدة بكارشة وكثي السؤال كانت إن صلح جوابا لكم أجل بكار وبيت بيت الجواب كم استفهامياً كثي السؤال كانت يجي كم مدة ما رأيت زيتاً شن مدة زيتاً لذيها إذا قال يني عن إفلاس الزمان بيرسي كل زمان كرأيت يا ما لا يعني دو كفية. أو. يوماني ما مز هو يوماني. أوش. لو دورجا يعني دور كل تامينه تخفي اي جميع مدة ما رايته فيهما فيها يوماني جميع امدك يا سامبره الكبير لا اودور نذر فتر لدى ولا دون بمعنى عنده وكان المال لديك ما وقع بديت ما البرده لدى زرفة كان زاد لها ادي محلل ما هو خبر لديك كده لدون شبه معنى عندك والفرق بينهما إذا فرق لدى و لدى و لدى و لدى يجي أن عنده للمكان أولا عنده مكان ولا يشترط فيه الحضور شاركيك حتما نجدبونك عنديتك حذورك يا مترحبين فسران إني يجي عندي زيت زيت هذا نعمله هو حذوري يسمى الله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 فلنحن أكتبه وكأنه لم يعيش أمين لكن حذور شرطني لعيده أما أريد أن يكون مكاناته يكون مكان مياه في زمان الإسرائيلي وقال إيرانا جئتك عندما غيب الشخص هذا ما أردت أنه وفق غروبه خلطه وكأنه يترح في زمانه يترح يشترط في ذلك لدا ولا دول ولأعو حضورك بحث ما كذبوا زحمنا للا لدا ولا دولا بشرق جريعة شيء موجود فيه وفيه لغات لدن لدن لدن لد لد لد. لد أنت اللغة في شهر عرب بكاريه بالذئوري مش شو تريمي هاد لدولا جائزة أجر لدا إذا فبكري مغنو لا يجي مثل ليم ضخم لدي و باقي شو قلتني لديك لديك لديكم لديه أمانة هذا لدون وقت إذا فكر يقول أي كلمة تريده لدونك لدونكم اذا جنة أما إذا فكر يقول أي متكلم عشان هو القائد هو بالجنة يقول لدوني أو يقول لدني علمك مستقيم لا يقاود يا رجال أما لقط متخيف شغل جائزة أجرته فرصة يحمية لدوني شغل لا دوني. وده دوستري أوصل إنه نقول قارئي أوكل كيس إذا كان مطيره لا دوني. آه. إيش هذا لزوجة المنفي. هو مازين منفيك منفي. من المنفيك زمانك أنا جوزه سابق ده. يجي ما رأيته قط. وقال جميلة المشهورة فيها حسنة أبو بكر السلام الله، وقال لي ما سجدتو يا صنانيسا حسنة أبو بكر سجدنا كل ذلك لأنه في دوران تجاه بو أبو أجداء و أمان معنا و معنا و من هرد و بابن أبو قحافي بو في وقالوا لي اما أهو أهو أهو اما اما اما اما اما اما اما اما اما اما اما اما اما اما اما اما اما اما ماشین میسوزیم کدودیدم، آقام نواند. فشارم کدودیم نه، هیچ. امشیت از این سنونات دیوادی جدیت میکنه. نگذاریم پیدا کنیم. ماشین نختم این لمانه دعواشش دلیک منی اگر دیمی جناتیه، او وقتی دام ندندنی که اخس مخوار او بعد میتونه معرفه دکه خودم دیم چی نکرد؟ دیوته خواگلی که وادا تو آن کیرم کرد. پشتمن أنا هو إستداري صديق وطفاقارين مهوان لكن أيديها من فرق فلما أردتوا يا صنعين خطوا حريب بوبوت سجنة كذلك ما مينع فيها فجدتوا فعلوا فيه. فعلوا منصوبة شيء أبو فيها وقال فيها هي أوضو أوضو مبنى للمستقبل المنفي وعين لي من لا وكأن لا أي أوض هل حديث نعملي، لما لا في شو خلاص لا أضرب فعل فعله أن هو محل منصوب مفعول أو ذو محل منصوب ذات المعنى. وإذا أضيفت الظروف إلى جملة جاز بناؤها على الحذف. أجر الظروف إذا فكينا البرولا الجملات يترجع إذا أزهدها لما بدي كل سدده. نحو قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين في اما أماما أورجسكوان نحعات بإنساني للصادق والراس راسي سبقه لذلك يوم إذا فبوا جملة ينفع الصادقين في صدقهم فالفعله مفعول فاعله او أو جملة محل المجهور مظاهرين هي يوم إذا فبوا بلاي أو جملة يبينوها في ذلك فسعية أو في القراءة خاصة كالقرآن يوم هذا يوم ينفع الصادقين أينا اللي نيجا هنين فوق الصادق نسقفهم لازم إليهم محل مزولة. ولي يومك لا تلأفتي ما هذا متداول يوم مخبري. ليرجعها هذا يوموم متداول خبر يوم أما مبني سنفتح محلا مرفوعا إلى مستقيم المرفوع. آه. ومثل يومئذين وحينئذين هلا يومئزين إذين وحينئزين إيش؟ وخذ إذا فضتي الولاد الجمل يعني يوم وحين لسه مبني لسه ترى. در يوم زرفا از خوی زرفا همیشه جمله‌ی کشوری دیدی؟ توضیح من داره که از از اما نه جمله همیشه قرآنیه. فهم زاتن یه شواکر عالی. مثلاً ایجین آو آیت هب حسن نواریتنه توضیح من. ولی لی را با مخدری میش. توضیحیات رو بیج میکنیم. فصلیوم ایجین فیجین زینه. فش قرآن فهمیده از زمینه‌ی آرده واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم يذنت تحدث احبارها وقت الزليل بسكاتا زيللاو ناز الشديد الكلام هو مقدر في يا وحد وحرفيش الفلسطيني يا حجاره رودوليا دشي دزلي دز و انسان متفاجئ في, في شيء يا ولمش واقع وغريب وكواكب شاء بترسيلبا تعود وتحيوره عليه وزين شيء أبوه عن تحدث أخبارها نوروجا خبر لأن ربك أو حالها بنبولك خاونكت وحبيك الجودة السودي في ذاك سلموا تعريفك كتير دو اللي رويه رودا لذا وفيه يوم اذن تفدت اخبارها اصبحوا لك عواصفه يوم كذبتها اذيش زرثه جمله هنشاشه بشورها به زائد بشور اذها او جمله ما انا حاشتك مزافر اليها تنويني ازافات ب اذا كذب اذين او تنويني تنويني قواس تنوين قواس اليها الحشفة. جمله مزافر اليها يوم اذ كان كذا تحبس أخبارها. روزك أعوامه كنوا الصيأتك إدنا بحسن كذا. هم مختزلا. يا مفظظة. يوما إذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال الإنسان ما لها تحدث أخبارها. أوه يا بدي. أعوذ الله إليك كوداد ذكريتي يا مفظظ ذكريتي. حسبي أكيد. إذ أليت إذين. فز يوم إذين أعوذ. إذا بشأن يوم إذو الجملة أنا جملة إذن هذا يوم ظرفك إذا بدأت ريابة لي جملة وفي إذا أضيفت الظروف إلى الجملة جاز بناؤها على الفتح أو يوم ما بدأت ريابة فتحجي يوم لقرآن لدوجك يومي إذن يومانية لدوجك أغلب تلاوتي أكد أن هذا يوم إذن بأيكا تذكر في النمو لماذا كان هذا سوري هودا بحث قوم الصالحة قوم السمود أفررني و خزی یومی اذ نجاتی آمده دروسوایی آورجا رج علاقل نبود یکم لی نبود یومی کسی کردیم ازوره لبرم دو ذرات ایله ها خویی بود خزی که خزی اضافه کردیم ولی یوم اوزه یومی بی اذ اذینه فو یعنی خزی یومی اذ کانه کرد، دروسوایی آورجا ک آواتشش دی که نقد لازم کردیم دیشیش نسونیم عالج رسولنا عرجا فما يود المجرم لو يفسدي من عذاب يومئذ بمنية مجرم بنهكار لو رزق عواقبه بتوه وجد الحزكة رزقي فيدي بدل لي قبولا عذاب أو كبير عذاب إذا ابو عذاب يومي من عذاب يومي بيومي مضافة إليها إزيني شريك وثمانتنين يعني يومي إز كاركلا أو حادثة لو جديد يومي إزيني لو أعطي الجزينة في إيدل تكون واقع, واقع نبوة برأو إذا هو من تريبه الجملة برأو من تريبه كذلك مثل غيره مع ما وأن وأن هل وقت برشن مثل غيره ما وأن وأنشهات أتوانين مثل وغيره كما برأو اجير ضربت مثل ما ضرب زيد <تصفيق> وشادم هو جريء الزيد وشادي لرايت وشادي وضربتو فعل فاعله مثل ايتها الصفات هو المفاهيم محزوب لانه ضربتو ضربا مثل ما, ما ضرب زيد هواء لرايت ما ماي مصدريا ضرب الزيدون فعل فاعله ماي مصدريا اجيا ما بعد قويه غاده اي المستر. هل أنت ضربت مثل ضرب زيدين؟ أولا أعجبك ما هو مثل إذافة؟ ما شون هنا هاته؟ ما شون ما ضربت زيدون هاته في الجملة؟ برلعو هاته وإذافة كريفة أو لايأو مبني في يارة الفتح إذا أو مثل ما منصوبه. منصوبة أعجبك هل شرعك هاته تستفد بمطلق المطلق إنهم مطلق المطلق المطلق لي منصوبة يأتي ضربت بربا واليا جل منصوب أمي يدل فتحه على مدى نفسي وعلى مدى بنات محللا منصوب يا ضربته غير عن ضرب زيد أم شرطية ضربته غير يدل معنى لكن مم. ليم دا نعم أم غير لكنية ما قدرت هذا معناه غير ليم غير ليدا عن الزيت اللي هو ليدا كي زيدنا بجوريه ليش غير انا قلت شوك اذا تجي ابو لاي انظر على زيت كيش تعني هذه المسؤوليه غير على زيت ما بيك ليها سالفه لا قيامي مثل انك تقوم انك تقوم يشرب صوت تبشر المساعد تقلب يديسك قال لي لا قيامي هيذا مكسده هي مضاف اليها مثل محل مرفوع خبره قيامي وفؤته للثاني من وقعو انك تقوم ان نحو مشدد بالفعل اح اسميه ومنصوبه تقوم فعل فاعلتين أنتاس أريد الخبر وأننا كمان. جملة أنك تقوم أشياء تسألين ما السبب خبرك يعني قيامي مثل قيامك. قيام من وقيامة ربك. تقول عني شاه وثلاث ولي ذرية عاصم أنا في السماء والأرض. إن كون الحق مثل ما إن كون تنتقون خسرنا خوار العاصمان زليل. هاتني قيامتك. حقا يجب قطعي وبايستس هذا المكان يجب ان يكون يعني المكان يجب ان يكون جيش المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان خارج ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب هذا المكان أولاً ستجد إذا كنت أتبعوا لي ذلك إذا كنت الدرس التاسع والعشرون درس بيسو الخاتمة. الخاتمة في سائر أحكام الاسم ولواققه غير الاعراب والبناء وفيه فصول خاتمنا نبحث عن باقي أحكام اسمه ما تقول لك الثواسر من الحقه غير إعراب بنا غير إعراب بنا من بحث كذلك من حقات إدري ما الفصل الجهادية؟ الفصل الأول في التعريف والتنكير الاسم على قسمين معرفة ونكرة اسم باعتبارك كآية الشناخة الشرث أو الشدنية الشرثية في أوجهية معرفة ونكرة المعرفة وهي اسم يدل على شيء معين معرفة اسمي كالدلالتك هذا سهل شيء مشخص أعينوا ما تشده وتنقسم إلى ستة أقسام شاش لسيش إما معرفة ما, ما نهزه المغمرات زمير جل كل المعرفة وقت يجي من تو او يا رب برلور تعريف سوريتي قربيع يا تعريف بالفعل موجودك كذا زمير صديقه فيه زمير كل المعرفة الأعلام علم جل ناوغ الخاص زيد علي تقيق نقي أمانة كأبدا ناوغو فردك مشخص بيج انام انام يشكل لنا عرف اس المهمات مهمات يعني اش الاشارات والموصولات يعني اسم اشاره موصود. يكون الاشاره والموصول في وجهيه مبهم الا اشار يكون اسم اشاره معناه غير ما مشار اليه لكن وقت يجي ذلك مبهم ما تجيش ذلك ولذلك الكتابه أو اوتيو الى روشنيته هذا مبهم باسم اشاره ما مشار اليه عليه على و موصولاتي بصيلة على يا روش نبيته إلي جاء الذي هاد كثيكا كثيكا جاء الذي رأيته قوي كثيرا بك فتو شمكا بصيلة على يا روش نبيته ورفع إبهام إليه اللي بثور بور ونوخنا أما نجد كل من معرفة اسم إشارة وموصول شمكا إدبه شوني أنا حتما الشيء قلار أقريه كرف إبهام إليكا لما دي جاء أولا معرفة المعرف باللام. معرف بلام وج الرجل رجل يعني بي الرجل بي كتاب كتابن الكتاب كثير وكا هو معرفه الشخصيه وقالت له عمل تعليكي ثم المعرف بالنداء نعيش معرفه النداء و بي راكب يا او معرفه المعمول المعارفه ذكرنا كريه من المضاف إلى أحدهما إضافة معنوية إيش كذا وظيفة ييجي أنت لا معرف قبل وقت إضافة بقولي ييجي إلى أوانة بسويت إلى في معلم أنا ما إضافة كتاب كلمة اگر فکر می‌کنید این زمینه‌ها می‌شوند کتاب که کتاب بانی نکته‌ایک، اگر فهمان که اولای که که وی معرفت کتاب او که که او بیتو نکته و بیتو بر وعریب و مشخصه، در روش روش. اگر اگر فکر که اولای علام، اینجوم کتابو زیت، در روشی که مشخصه. اگر فکر که اولای اثنی اشاره، فرد. ليكتيافجية كتاب الذي قرأته كتيف كي تفهم اللي كسره كتاب الرجل يعني أخوي معرفك هل كامل أم المعرفه مع ربنا يا أشياء مشخصة بين مدى إنك ليها المقصودة وهي على رجل مقصدي هذه. ترى دي جزء يعني جاء مو بهمالك أو تسمع إيش على المقصودات؟ أعرف المعارف المضمور المتكلم معرفة تلين معرفة قال زميرة متكلمة. وق نحن مو منو أبيت المعرفتين معرفات من وثيقة كم كناس بالتعريف باعتبار من متكلم مثلاً وثيقة إيرن المعرفة يعني بوم المعرفة دين من شيء بحضور كل قم الناس وجوبي بس أو ما هنا هيجك أجر بكرية اللي حتجيشها شكل موجات كذا لوجود توالة وجود أوالة وجود أواء وجود خمنة فلان شكل موجات منهم أما فنكمننا توان المشكوك من يا زميل متكلم أنت على